وَذِيَ الْيَوْمِ لَا مَوْعِظَةٍ مِنْ عِنْدِكُمْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ والأرض أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي والترواه والبرواه والكاظين والكاظين الغيظ والعافين والله يحبني المسلمين والذين إذا تعلموا ساحشة أو ظلموا خوری ما هسته و لیو وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالم بِخَوْلَن من قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ تَمْضُوا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ please. بيلتن <تصفيق> ال قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم لَهُ مَن لَهُ نَجَذُ وَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِي نَجَذُ مِنْ وَيَعْلَمُ كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم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 امید وَمَنْ كان لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِنَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابُمُ أُجِلَّ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا أُتِهِ مِنْهَا يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ أُتِهِ مِنْهَا وَأَنْتَ جاگرد كثير فما وهنوا فما وهنوا بما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصادرين وما كان قولهم بداو في لنا دونا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا أقدامنا عنصنا على القوم الكافرين فآتاهم الله I'm sorry.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 خير النصير قلوب الذين كفروا بذمة ما شرقو بالجاه ما لون الزبيب سلطانا بسم ما السوى العالمين ولقد صدقكم الله وعده وفيتم من بعد ما أراكم ما ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا